قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قال إن سألتك عن شيء قاد بلغتم لدن يعذرا قاد بلغتم لدن يعذرا فانقل قاحتى اذا اتيا اهل قريه استطعم يضيفوهما فاحس ثا اذا اتيا انكم أن فيها جدرا يريد ان ينقض فاقامه فابهوا ما ثوجد فيها جدار يريد ان افضل فاكونه قال لو شئت اذ عليه اجرا قال لو شئت اذ اتخذت عليه اجرا قال اذافراق بيني وبينك فأنبئك بتأويل, فأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها أما السفينة فكانت سكي ما علم اللون في البحر فاردت ان اعيدها وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينة غصبا اردت ان اعيبها وكان أَمَّ الغُلَمُ فَكَانَ أَبَوَهُ مِنَين فَخَشين أَ يُهِقَهُ مَا قُغيانَ وَكُفرى وَأَمْ م الغُلَم فَكَانَ أَبغَهُ إِي فَخَشينَ رَضنا أي بذلَهُ ماَا رَّ مَا خَيرَم مِه ذكتَ وَأَكَبَ الرُحم والنء وام الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وان الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان لهما وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما وكان تحته كنز فَأَ غَادَ رَبّكَأَي ي بِغَ أَشَُّهُ مَا وَيتَقْْجك زَهُ مَا رَرحمَ مَِبِّك ف غادَ رَبّكَأَ ي غ شهُ ماَا وَويستَقجك وَمَا فَعَلْتُهُ عَن أَمْرِي وَمَا فَعَلْتُهُ عَن أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا وَيَسْأَلُونَكَ عَن ذِي الْقَرْنَيْنِ قُل سأتلو عليكم منه ذكرا عن ذي القولي قل سأتلو عليكم منه